وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ختل الإنسان ما أكفره مِنْ أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا قوم بما امره فاليوم انظر الانسان الى طعامه ان نصببنا الماء صبا ثم وَشَقَقونَ الأأَر وَوشَقَّ فَأَ بَدْن فيِيهَا حَب وَعِنَ بَ وَقَباًا وَزَتُونَ وَنَخل وَوحَذَا إِقَغُب وَفَكِهَ تَ وَأَببا Saida, taa, taa, يَوْمَ taa, taa, taa, taa, taa, شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولاك كفرة الفجرة